جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تقدم شرحاً للمقامات الرئيسية وأدائها بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ المقرأ عبد الرزاق الدليمي وَرَدْتِلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا التغني بالقرآن فن قديم بدأ منذ أن أنزل القرآن وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم فخالط قلوبهم وامتزجت به أرواحهم وكان بعضهم ندي الصوت عذب النغم جميل الأداء يؤثر صوته بالقرآن في النفس ويطرب الأذن ويريح الأفئدة <تصفيق> وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من هؤلاء الأفذاذ ويثني عليهم فيقول عن سالم مولى حذيفة وكان قارئا مجيدا الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا ويقول عن أبي موسى الأشعري إنه أوتي مزمارا من مزامير آل لفرط جمال صوته وحسن أدائه ويجعل أبي بن كعب في الذروة في دنيا التلاوة ويصفه بأنه أقرى أمته للقرآن بسم ولا شك أن نفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم لأن للتطريب تأثير في رقة القلب وإجراء الدمع والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع إلى ذلك؟ وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَوْتِيلًا ويقول القسطلاني إن التطريب بالقرآن مسموح به لما له من أثر في رقة القلب وإجراء الدموع وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه ولكن بشرط أن يخيل القارئ بشيء من الحروف عن مخارجها وصفاتها وامتلككم